بسم الله الرحمن الرحيم هذا سوء من لم جاءه الاعمال وما يدري سر عنه هو الذكا او يدثر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى فلا إنها تذكرة فمن شاء لتراه في صحب مترمة مرفوعة مظهرة بأيدي سبرة وتذا الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من مطبس خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يطمنا أمرا فالنوم للإنسان إلى طعانه عما صبرنا لا أخبا تَمَّتْ نَشَأَةُ النَّعِيمِ بِحَمْدِ اللهِ فَعَلَّمَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَمْحًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ ذَٰلِكَ هُوَ مَطْعَمُكُمْ وَلَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ أَيْنَ شَادَتِ يا ومي نور مر من اخيه يا ومي نور مر من اخيه والام وابيه وصاحبته وبني لكل امرئ من اليوم يومه شان يومه وجاء اليوم الذي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُصْفَرَّةٌ بَاحِثَةٌ عَن مُسْتَشْرَى وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُشْرِقَةٌ بَاحِثَةٌ عَن مُسْتَشْرَى وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ ضَرَّغَهَا كَأَنَّهَا تَكْشَرُ أُولَئِكَ هم in ja hum ul safarat ul